يا حدار هالميسية كلناني تواجه سوية نزور بالدمع الجريا فاطمة الزهر الزيجية فاطمة الزهر ويا حدار هالميسية كلنا نتواجه ثوية زور بالدم مع الجارية فاطمة الزهر الزيتية على الحسر يدوين يعلي من القبر وين حملنا أمانينا ولا عجل جين على الحسر يدوين يا اللي من القبور وينه حملنا أمانينا ولانها بعجل جانا جينا خذنا يا حيدا وخيف من خيبنا يا حيدار دار وخيف منا مش عايرنا كثير ما صبارنا تطوفنا على جابر البتوله خيفنا يا حيدر وخيب منا مشاعرنا الثكلى كثر ما صبارنا تطوفنا على قبر البتولة تطوفنا على قبر البتولة ويا حيدر هل لنا لي توجه زور بالدم مع على الحز حملنا أماننا ولها بعجل جينا على الحسر يودينا يعلم القبر حملنا حملنا جينا اخيذنا يا حيدا وخيذ منا مشاعرنا الثكولة كثر ما صبرنا تطوفنا على جابر البتولة اخيذنا يا حيدا خيب منا مشاعرنا الفكوله كثر ما صبرنا تطوفنا على قبر البتوله تطوفنا على قبر ما شاء الله تطوفنا على قبر البتوله يا حيدا خذنا يم القبر عدنا شوق وجمر يكفي بين الهجر نقاسي يا حيدا وين أم الحسح وينا جرح الزمن ضعنا عنها بمحال مقاسي يا حيدا خذنا يم الجبر عدنا شوق وجر يكفي بين الهجاء نجاسين يا حدا وانا أم الحزن وانا جرح زمت ضعنا عنها بمحان معاصين يا حدا كذن لي الزهر بعجل يا صاحب المصيبة كذن لي اللي عاشك ما أتت وسف غريبة كذن الزهر بعجل يا صاحب المصيبة كذن لي اللي وسف غريبة وين فاطمة دمعت السماء عشنا بالأمال يا علي تجين Inqizal cibor, integal gumor. Xzne bil agal, Fatima al hazin, wena Fatima, dama te semal, gshne ya Ali te jina. Inqizal cibor, integal gumor. خذنا بالعجل فاطم الحزينة خذنا بالعجل فاطم الحزينة خذنا بالعجل فاطم الحزينة, الحزينة يا حداد خذنا يمن القبر عدنا شوق وجمر يكفي بين الهجاء نجاسة يا حداد و انا ام الحسن و انا جرح الزمان بعدنا عنها ابن حلال ماسي يا حي اللي الزهره بعجل لا خذنا لللي عاشت وماتت وصف غريبة خذنا للزهرة بعجل الصاحب المصيبة خذنا لللي عاشت ماتت وصف غريبة وين فاطمة دمعت السماء عشنا بالألم يا علي تجينا انقضى الصبو انتهى العمر خذنا بالعجل فاطمة الحزينة هونا فاطمة دمعت السماء عشنا بالأمال يا علي تجينا انقض الصدور وانتغى العمر، خذنا بالعجاء، فاطمة الحزينة، خذنا بالعجاء، فاطمة الحزينة، خذنا بالعجل فاطمة الحزينة خذنا بالعجل فاطمة الحزينة خذنا بالعجل عمر همى حنين العمر همى جرى يا علي, جر يا علي سلام الله الفاطمة في مر الليالي حنين العمر همى جرى علي دمه سلام الله الفاطمة في مر الليالي على الكسرة والضلع على اللقمة والدمع بقينا نحن ننصر حلم مر الليالي يا حيدار الغربة الطويلة حفظنا على ملبتوله وملنا اللي هناك قبرها نسورة جدا على المهوله يا حيدار الغربة الطويلة حفظنا آلام البتولة وملنا تكلنا قبرنا نزورا بالدم على المهولة ونزورا بالدم على المهولة نزورا بالدم نين العمر هم جرى يا علي دم سلام الله فاطمة في مر الليالي سلام الله فاطمة في مر الليالي على الكسرة والضلع على اللقمة والدمع بقي نحن ننصر في مر الليالي يا حيدار في الغربة طويلة حفظنا آلام البتولة وملنا تسلينا قبرها ونزورها بالدمع المهولة ونزورها بالدمع الصوت ونزورها بالدمع يا حدار في الغربة حفظنا حفظنا أعلام البدولة دمع المهوله نزوره دمع المهوله نزوره بيت الدعاء يا بعد عشرة العمر تخليني بلا صبر ظالع حد ينكسر ما بين المغصاي وحيد ابكم انتحي وعن هي ترتح دموع الامل يهطل عليها لايف وحيد أبقى من تحت وعن لي هي ترتح ودمع الأمل يهدوا بعلي هدايا يا زهران ما يخلص حنيني زهران ما يهدأ ونيني يا زهران دقتع معاني يا زهرا سنيني يا يا سنيني يا, يا, سنيني يا, يا, يا ما يخلص حنيني يا ما يا بعد يا زهره ما يهدأ وليني يا زهره ما يهدأني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطق ويد يجيب المضطر أما ان يجيبوا الله لا اله دعا يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اللهم شافي مرضانا ولا سيما المنظورين اللهم ارحم شهدانا اللهم فك أسرانا اللهم اخضي حوائجنا يا الله يا الله بحق محمد وعال الطيبين الطاهرين